اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل أما بعد أيها الفضلاء كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند نزول النبي صلى الله عليه وسلم ما بدر وتقدم معنا ان الحباب بن المنذر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليه بأن ينزل عند آخر بئر مما يري المشركين ليشرب المسلمون ولا يشرب المشركون وإن كان ثمة خلاف في هذه المسألة ليس هذا موضع ذكره المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بدراً واستعد المسلمون للقاء المشركين وكان المشركون كما تقدم بالعدوة القصوى بينهم وبين المسلمين الكثيب فجاء سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أولا نصنع لك عريشا مشرفا على الحرب فتنظر فيما نصنع فإن اظهرنا الله على عدونا فذاك الذي نريد وإن كانت الأخرى فعندك رواحلك تذهب إلى إخواننا بالمدينة فإن بالمدينة اقواما لسنا بأشد حبا لك منهم ووالله لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلف عنك فلعل الله عز وجل أن يعزك بهم وأن يعلي كلمته بجهادهم معك فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل بني للنبي صلى الله عليه وسلم عريش في مكان مشرف على أرض المعركة ليرى سيد الحرب في أثناء القتال واجتهد المسلمون في الدعاء واستغاثوا ربهم واستنصروه وابتهلوا إليه وتضرعوا وهم قلة ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا والمشركون في قرابه الألف أكثر عددا وعده معهم من الخيل ومعهم من الابل ومعهم من الاسلحه اضعاف ما مع المسلمين فهم ثلاثه اضعاف المسلمين وابتهلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى واستغاثوا واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء واكثر الالحاح على ربه ورفع يديه مبتهلا وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض اللهم وعدك الذي وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني وأكثر من التضرع ورفع يديه حتى سقط رداؤه من على منكبيه فأخذ أبو بكر رداء النبي صلى الله عليه وسلم جعله على منكبيه وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك ونزلت البشرى بأن الملائكة سينزلون مددا للمسلمين وعد الله المؤمنين بألف من الملائكة ينزلون مددا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنزل الله سكينته وطمأنينته وغشيت, وغشيت المسلمين نومه ونعسه إذ يغشيكم النعاس والنعاس في الحرب من الله يزيد المؤمن سكينة وطمأنينة والنعاس في الصلاة من الشيطان ثم أنزل الله مطرا طهر به المسلمين وثبت أقدامهم وطمأنهم يقول الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم يتامل هذا المشهد وربنا سبحانه وتعالى يصوره لنا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 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط به على قلوبكم ويثبت به الأقدام في الصباح أصبح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حماسهم وفي إيمانهم وفي ثقتهم بربهم سبحانه وتعالى واستبشارهم بنصره وجاء المشركون وتحذروا من على الكثيب حتى نزلوا بمرأ من المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويقول للمسلمين هذه مكة قد ألقت إليكم بفلاذات كبدها فنزلوا ثم أرسلوا عمير بن وهب الجمحي لينظر في عدد المسلمين فجال بفرسه من حول معسكر المسلمين ثم رجع إلى قريش فقال هم ثلاثمائة يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا ولكن لعل لهم مددا أو كمينا فضرب في الوادي إلى أعلى ثم عاد إليهم وقال ليس لهم مدد ولا كمين ولكن يا معشر قريش رأيت البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب عليها السم الناقع دجال ليس لهم منعه الا بسيوفهم والله لا ارى ان يقتل منهم رجل حتى يقتل منكم رجلا ثم اذا قتل منكم بعددهم فما حالنا وما طيب العيش بعد ذلك فانظروا رايكم يا معشر قريش فقام عتبه بن ربيعه وهو من اشراف قريش وأخذ ينادي في الناس وهو على جمل أحمر ويدور والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول إن يطيع صاحب الجمل الأحمر إن يطيع صاحب الجمل الأحمر يرشدوا وأخذ ينادي في الناس ويقول يا معشر قريش ما لنا ولمحمد ماذا لو ظهرنا عليه أو ليس أحدنا ينظر إلى وجه صاحبه لا يكاد أن يطيق نظرا إليه وقد قتل أخاه أو ابن عمه أو ابن خاله أو قريبه يا معشر قريش اعصبوها براسي وقولوا جبن عتبة وأنكم لتعلمون اني لست بجبان دعوا محمدا للعرب فإن ظهروا عليه فذاك الذي تريدون وإن ظهر عليهم أتاكم ولم تنالوا منه ما يغضبه عليكم فقام أبو جهل وكان متحمسا للقتال وقال انت سحره السحر هو الرئتين يعني بعضهم يقول المقصود به السحر لا المقصود به الرئة قالت بين سحري ونحري تقول عائشة رضي الله عنها أي من الخوف والجبن وهو يعلم أنه ليس بجبان. ثم قال أتعلمون والله إنما رأى عتبة ابنه في جيش محمد كان أبو حذيفة هو ابن عتبة وهو مع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من خيار الصحابة فيقول انما رأى ابنه في جيش محمد فتخوفكم عليه ولذلك يريد أن لا تقاتلوا ثم قام إلى عامر بن الحضرمي وهو أخو عمر بن الحضرمي الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش وقال اطلب ثأرك فإن عتبة يريد أن يرجع بالجيش المهم حمي القتال وأراد الله امرا فكان وكان المسلمون ينظرون إلى المشركين وكأن عددهم قليل والمشركون ينظرون إلى المسلمين وكأن عددهم قليل قال الله سبحانه وتعالى واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور اراد الله امرا فكان وتقابل الجيشان وخرج عتبه بن ربيعه واخوه شيبه وابنه الوليد فخرجوا بين الصفين وقالوا من يبارز فابتدر ثلاثة من الأنصار وهم عوف بن الحارث بن عفراء وأخوه معوذ وعبد الله بن رواحه فابتدروا مباشرة وخرجوا للمبارزة فقال لهم عتبة من القوم من أنتم فقالوا رهط من الأنصار قال لا شأن لنا بكم يا محمد أخرج اكفاءنا من بني قومنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزه قم يا عبيده قم يا علي حمزه بن عبد المطلب ومعه ابنا اخويه عبيده بن الحارث بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب بن عبد المطلب فلما خرجوا للقوم قالوا من القوم فقال حمزه حمزه بن عبد المطلب وقال عبيده عبيده بن الحارث وقال علي علي ابن ابي طالب قالوا اكفاء كرام هؤلاء طبعا كان عتبه من اشياء الناس حتى قيل انه اراد ان يلبس البيضه التي توضع على راسه فما استطاع ان يلبسها لضخامه راسه فلقي عبيده وكان اكبر الثلاثه لقي عتبه ولقي حمزه شيبه ولقي علي الوليد بن عتبه هذا هو المشهور في السير وإن كان ثمة خلاف فقد روى أبو داود خلاف ذلك والمسألة في هذا سهلة المقصود أن حمزة لم يمهل قرنه حتى قتله وعلي لم يمهل قرنه حتى قتله وأما عبيدة فاختلفت مع من قابله وهو في المشهور عتبة بينهما ضربتان فضرب كل منهما صاحبه بالسيف فأثخنه فسقط فبادر علي وحمزة ذثف على عتبه واحتمل عبيده الى معسكر المسلمين والتحم الجيشان والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعوذ الى الصحابه وقال اذا اكثبكم القوم فرموهم واستبقوا نبالكم فاذا غشوكم فسلوا سيوفكم الان حدد لهم اماكنهم وسوى صفوفهم ثم قال إذا أكتبوكم يعني لا ترموهم بالسهام حتى يقتربوا قال واستبقوا نبالكم أي لا تفرطوا فيما عندكم من النبال فترموا القوم وهم بعيد تذهب النبال دون فائدة لكن إذا أكتبوكم واقتربوا منكم فرموهم بالنبال فإذا غشوكم فسلوا السيوف والنبي صلى الله عليه وسلم في عريشه يدعو ربه سبحانه وتعالى ويبتهل ويدعو فأتاه المقداد بن الأسود كما في البخاري فقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك يا رسول الله لعل الله أن يريك منا ما, تقرى ما تقر به عينك يقول ابن مسعود ما غبطت الاسود على مثل هذا الموقف واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فاخذته غفوه ثم افاق وهو يتبسم وقال ابشر يا ابا بكر هذا جبريل اخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع ثم اخذ يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر وهذه الآية في سوره القمر وهي سوره مكيه نزلت قديما بمكه كان بعض الصحابه يقولون نقرا هذه الآية ونقول أي جمع وكيف يولون الدبر قال فعلمنا تاويلها يوم بدر والتحم الجيشان وثبت الصحابة رضي الله عنهم ثبوت الجبال وأظلم سماء المعركة على حد قول بشار بن برد كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكب من شده ظلمة الغبار ما ترى إلا لمع السيوف فوق الرؤوس وتطايرت الرؤوس ولا تسمع إلا صيحات التكبير وآهات الخزي والندامه على الكفار ولما رأى إبليس الملائكة فر من المعركة تعلمون قدمنا أن المشركين لما تخوفوا من بعض القبائل من بني بكر أن يخالفوهم إلى قومهم بمكة جاءهم إبليس في صورة سراقه بن مالك فقال أنا كفيل لكم ألا يخلفكم أحد على قومكم وأتى معهم سراقه وهو إبليس في صورة سراقه فلما رأى الملائكة فر من المعركة وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى الفئتان نكس على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ومضت الأحداث وانجل غبار المعركة عن نصر مؤزر للمسلمين فقتل من المشركين سبعون وأسر منهم سبعون وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم تفاصيل هؤلاء الذين قتلوا كيف جرت المعركة؟ كيف قتل أبو جهل فرعون هذه الأمة؟ ما مواقف الصحابة؟ ماذا فعل عمير بن الحمام؟ ماذا فعل أبطال المسلمين ماذا فعل بن مسعود ماذا فعل ابناء عفراء في المعركة سياتي هذا كله إن شاء الله في الدرس القادم أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين